أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان اذا ما مت لسوف أخرج حيا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 ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في آدثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما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 قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعه فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا